są <try> to osoby, które są w stanie znaleźć się w tym momencie.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 وقالوا سمعنا وأطعنا هفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا